بسم الله الرحمن الرحيم اله الامراء تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس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 يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا القلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون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 فِي اِقْتِنَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ آلَ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمِئْنُوا بِهَا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 ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي اليهم اجلهم لقضي فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيان يعمنون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرِّهِ مَسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زين للمسرفين مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِبَيِّنَاتٍ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كذلك نجد القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى الي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته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 من ربه فقل إنما الغيب لله، فانتظروا، فانتظروا، إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا.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 جاء تاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله, دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 وظن أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عليها أَتَاهَا أَمْرُنَا, أتاها أمرنا ليلا أَمْرُنَا نهارا فجعلناها نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأن لم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 الذين احسنوا الحسنى وزيادا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذللا اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم الذله ما لهم من الله من عاصم أنما أوخيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إياه تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَتَّقُونَ قُل مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ومن يدبر الامر فسيقولون الله فَقُلْ افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فَأَنَّا تصرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق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 وربك أَعْلَمُ بالمفسدين وَإِن كن لك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن ما سأنفسهم يظلمون ويوم يحشون كأن, كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا باللقاء وما كانوا مهتدين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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِلَيْنَهُ لَحَافِظٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفتدت به وأسروا الندامه لما رأوا العذاب وقر بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والارض ألا إن وعد الله حق ولا أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعدة من ربكم، قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى, وهدى ورحمة للمؤمنين.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 قل الله أَذِنَ لكم أَمْ على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم الْقِيَامَةِ ان الله لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ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 ولا إن الله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الرن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 إِلَقَانَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرُ عِرْيَائِنكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُونُ إِلَيَّ يَا وَلَاكُمْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْلٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ أن أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ معه فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ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 ثم بعثنا من بعضهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِمٌ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمَ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ المسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخوه أن تبوو وأن قومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبنة وأقيم صلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اقمص على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بلو إسرائيل وأنا من المسلمين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 نزلنا اليك فاسال فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس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 أفأنت تكرم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنتف أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني تُغْنِي الْآيَاتُ أن نذر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 ولا يضرك فإن فعلت فَعَلْتَ إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله